<تصفيق> يا, <لالي> يا <تصفيق> الله لله نمشي في مناكبها والله قدرنا الزاج وعجالي حث المطايا وفجدها وقربها وقطع بها كل فجد دارس خالي لسى المخاطر ولا تخشى عواقبها الموت واحد ولا عند العذر جالي إن المنية إذا مست مخالبها تدرك لو كنت في جو السماء العالي ما فقط الحسد في عالي بس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 الموت واحد لا عند الحذر جالي إن المنية إذا مست مخالبها تدرك لو كنت في جو السم العالي في مناكبها والله, والله وعبها كلف جدار خالي، ما فرت الأسد في علي مراقبها تسعى للأرزاق ما حنت للأشبالي والشمس في برجها والغيم يحجبها تجفي وتجبل لها فلفل كمجدالي أعوذ لله نمشي في مناكبها والله قدر لنا أرزاق وجالي حث المطايا وشركها وقال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 والله قدر لنا ارزاق وجالي فده المطايا وشرقها وغربها واقطع بها كل فج دارس خالي يالله من مزنت هبت هبايبها رعى دهابات له في البحر زلزالي ريح العوالي من المنشات جاذبها جذبت لي من جبا مطوية الجالي أعظ نمشي في مناكبها وجالي حث المطايا وشرقها وغربها واكطعبها كلف جدار سنخالي دايمو ما تنسى اللبات وارخت ذوايبها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 والله قد دارنا زاق وجالي حث المطايا وشرقها وغربها واقطع بها كل فج دارس خالي يا رب توب روحي لا تعذبها بيوم القيامة إذا ما ضاقت أعمالي وزكى صلاتي على المختار نهبها شفيعنا يوم حشر فيه الأهوالي يا कौन बात कर